وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين انكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم بِعَذَابِ اللَّهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُ اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لا ننجيه واهله الا امراته كانت من الغابرين وَلَمَّا أَن جَأَتْ رُسُلُ نَالُطَسِ أَبِهِمْ وَباقَ بِهِمْ ضَوَُ وَقَاوا لَا تَقَفْ وَلَا تَحزًا إَِّ مَُجُّكَ وَأَهكَ إَِّ م رَأتَكَ كَانَت مِنَ الْغَابِريد إِنَّمَا يُنْزَلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا مِن قَبْلُ لَهُمْ آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفي العون وهامان ولقد جاء سَابِ الْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرض ومنهم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 119. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 110. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما